أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وهلاء آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعات وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كتاب البيع باب الرجال فصل لذكر شبهات المبيحين بلربط. وكنا قد ذكرنا شبهات المبيحين للرذى خمسة أو ستة نعم الشبهة السابعة قال بعضهم قال بعضهم وخلاصة البحث بعد هذه المقارنة الواضح وقلاصة البحث بعد هذه المقارنة الواضح بين رباء الذي ورد تحريمه في القرآن وبين المعاملات المصرفية بين ربا الذي ورد تحريمه في القرآن وبين المعاملات المصرفية يتضح لنا أن المعاملات المصرفية تختلف تماما عن الأعمال غبوية التي حذر منها القرآن لأنها محاملات جديدة لا تخضع في حكمها لا تخضع في حكمها للنصوص القطعية التي وردت في القرآن الكريم يعني هذه الشباة السادسة ترون أن الرجل يقول بأن المعاملات المصرفية بصورتها الحالية اختلفوا تماما الاختلاف عن ماذا عن الربى الذي حرمه الإسلام وجاء ذكره في النصوص تمام وهذا الكلام يجاب عنه بأجوبة الجواب الاول ففي الكلام من الشباعي شكر الله لا لا هو ماذا في هذا الكلام نعم شباب علمنا ان القرآن قد انتهى ايه؟ ان القرآن قد انتهى عصره تمام، ففي هذا الكلام جُبَّة علماتٍ، من أن القرآن الكريم قد انتهى زمان. وهذا يخفي ردها بشبه، وفي كل يوم يتأكد للناس، نعم، نعم، وفي كل يوم يتأكد للناس ان القرآن. يصلح كل زمان ومكان ثانيا كون هذه المعاملات الجديدة كون هذه المعاملات الجديدة تتسمى بأسماء عصري أو أن الألفاظ لأن الألفاظ والصور تختلف عن زماني عبرة بذلك فلا عبرة بذلك وإنما العبرة بالمعاني والمقاصد فالتفريق بين المعاملة الربوية القديمة والجديدة بسبب اختلاف الألفاظ والصور إنما هو تفريق باطل وسأذكر لك دليلا على هذه المسألة قد ذكره لنا يعني الدكتور العبود هو مدير الجامعة الإسلامية وكان قد تكلم عن قضية الأولياء ومحبتهم ودعائهم فذكر الحديث الصحيح الذي فيه أن الصحابة مروا على قوم يعكفون على سدرة هذا من حديث من؟ من حديث من؟ أبي أبي سعيد لما مر على سدرة يعكفون عليها تمام فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ما معنى سدرة شجرة سدر نبات النبق يعني السدر تمام اجعلنا ذات أنواع اجعلنا شجرة نوطة عليها أسلحةنا ينعلق عليها أسلحةنا كما لهم ذات أنواع ونا شبهات جاء في ذكر أخبار الساعة أن الصحابة ينوطون أسلحتهم بشجرة عند بيت المقدس أنا صحيح طيب أن استغفر نقول الصحابة أنه في آخر الزمان من يقاتلون اليهود يعلقون أسلحتهم على شجرة قريبة ببيت المقدس ينوتون أسلحتهم كيف الجواب عن هذه الشباب بأنهم هاون طلبوا صدرة ينوتون عليها الأسلحة تبركا لكن هؤلاء ما فعلوا ذلك إيه تبركا تمام ما فعل ذلك ايه؟ تبركا اذا فهذا هو الرب هذه الشباة المهم قالوا جعلنا لنا ذات انواط يعني شجران نوتوا عليها اسلحتهم كما لهم ذات انواط قال قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها فهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بماذا بالألفاظ إنما اعتبر بماذا بالمقاصد والمعاني تمام ولذلك قيل إن الألفاظ لا تغير من حقاق الأشياء شيئا فيمكن أن نجيب على هذه الشباب حديثه ذات أنواب فأكتب هذا أمل علي آخر جملة أحمد نعم أنت أحمد نعم إنما هو تفريق باطل كما لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طلبهم لشجرة ينطون عليها الأسلحة تبركا ينطون عليها الأسلحة تبركا وبين قول الإسرائيليين وبين قول الإسرائيليين لموسى عليه الصلاة والسلام لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا اله كما لهم آله والإلا وإلا الحديث طبعا تكتب هذا الحديث وإلا فما تحرم الخمر الآن صحيح لأن منها ما تغير لفظه عن زمان النبوة وما اختلفت صورته وما اختلفت صورته عن زمان النبوة نعم اي هذه شبه رقم كم سابعا و جوابها الشوبر السامنه قياسا عليهم المعاملات المصرفيه على بيع السلم فقالوا ولما كان الاصل هو قبض العوضين ايش معنى قبض العوضين المال والذهب والسلاح وقذ العوائل فلما كانت مصالح العباد وحاجتهم المشروع لا تتم إلا بالسلام فإن مصالح العباد وحاجات معيشتهم من أعرف حاجات؟ فإن مصالح العباد وحاجات معيشتهم. دا رابع إذا؟ ماذا نيابة عن الفتحة؟ جمع وأن السالم جمع وأن السالم جمع وأن السالم لماذا يجرب الفتحة؟ لماذا ينصب بالفتحة؟ ينصب نعم ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة له. طيب. سبت من طاع وش صغة تال جموعنا ملها يعني ملها ملها صغة تال جموعنا طيب كيف اغرق عليكم الرباج من الان ضع طيب لك في زمة يا رجل طيب هذا سلم المن. فقلت لما اقتضت مصالح العباد وحاجات معيشتهم التحامل فإن مصالح العباد وحاجات معيشتهم تقتضي التحامل لماذا مع المصارف وبالأعمال المصرفية هذا سيجاب عنه بأجوبة الأول نجيبها على الشباب هل مصالح العباد تقتدي وجود الاعمال المصرفية أو البنوك المصرفية لبعوية لماذا لا لا, لا. طيب ويجابوا عن هذا بأجودة والقول بأن مصالح العباد وحاجتهم لا تتم إلا بوجود الأعمال والمصارف الرضوية او بتعابير اخر ايوه نعم ماجد في الكلام او بتعابير اخر لم تكن هناك قوة لم تكن هناك قوة اقتصاديه بدون بتتمت فذا سيجابوا عنه باجوبه هل هذا كذب وقد استعمقت بلغت سلاسة عشر قرنا بدون يود جنوك وفاض المال جدا حتى لم يبقى في بغضي أزمنة الإسلام فقراء يعني هو يقول الآن أن البنوك مباحل له بالضرورة تمام فقول فالضرورة ملجئة لأنه لم تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك ولن تكون هناك بنوك بدون ماذا فوال فراه المجيب لأن هذه المقدمة باطلة من قال بأن هناك بنوك لأن هناك قوة اقتصادية إلا بماذا؟ فمنذ الإسلام عاش سلسة عشر قرناً بغير بنوك وكان اقتصاده قوياً حفياً تمام؟ إذا هذا الكلام مبني على مقدمة باطلة ذلك أقول لك لا تسلم دائماً لمنازعك ولمجادلك بمقدماته لأنك إن سلمت له بمقدماته فلن تستطيع أن تنازعه فيما ينبني عليها تمام لكن نازعه في المقدمة تمام لأنه إذا أبطلت المقدمة أبطلت إيه لأنه إذا بطل إذا بطل اللازم، بطل له الملزوم هذا الجواب الاول الثاني والواقع عند على ان القوى الاقتصاديه لا تتحقق بوجود البنوك وإلا فكم من دولة فيها نظام مصرفي قوي ومع ذلك فهي فهي فقيرة مثال ماذا روسيا روسيا فيها نظام بنكي قوي مع ذلك هي دولة ايه دولة فقيرة جدا دا في بعض الأيام كانوا يعطون الموظفين زجاجات الفودكا مرتبة في سيولة مالية، فكان يعطون الرجل بدلا من المرتب زجاجات فودكا. الفودكا هذه نوع من أنواع له الخمور، مصنع تمام مصنع بطريقة معينة، تمام. فقال الرجل بيته وهو يحمل زجاجات الفودكا على عناخين. هذا مرتب. يبقى بالشرط أن وجود اقتصاد قوي يعني وجود بنوك واحنا بدنا مثال مثال من الأيام من التاريخ ومثال من ماذا من الواقع طيب يبقى نجيبها المقدمة الثانية وأما جوابنا على المقدمة الثانية بأنه لن تكون هناك بنوك بلا فوائد. وهذا غير لازم ايضا والدليل ان هناك ان هناك دراسات عالمية تطالب بخفض معدلات الفائدة الى صفر يعني ايش خفض مهدلات فائدة على صف لا فيش ربا فيش فائدة بل ان معدلات فائدة وصلت في بعض دول الغرب اذا نسب غير مسبوقة كم من مئة لا واحد بالمئة. في بعض بنوك أمريكا اليوم تمام معدل الفايدة وصل فيها إلى 1% وذلك بتوصيات اقتصادية للخروج من من الأزمات فتطالب بخفض مهدلات الفايدة لماذا لإن الناس خافوا فصاروا يمسكون المال تمام وخافت فصارت تمسك المال فقال مو قرب ولكن بمعدد فائدة واحد في الماء عشان يشجع الناس على هذا على الاستثمار وبناء المصانع وبناء كذا والتجارات يبعزا هذا يعني الكلام فيه ابطال لهذه المقدمة الثانية في شهادة الواقع شهادة الله الواخم. طيب هذا والجواب الثاني على قول ماذا؟ تمام؟ لأنه لم تكون هناك قوة إقصادية إلا بربا أو إلا بمنوك. إلا بمنوك. طيب. أما قياسهم؟ او تشبيههم المعاملات المصرفية الرضوية بالسلم ففيه مغالطة مكشوفة وإن كان الشارع قد أباح السلم وإن كان الشارع الكريم قد أباح السلم لحاجة العباد إليه لكن فوات شرط من شروطه يخرجه عن المعاملات المباحة والسلام فيه مصلحتان او فيه منفعتان للبائع والمشتري اما البائع لأنه ينتفع بالثمن والمشتري لأنه ينتفع بالسلم أما الربا ففيه بفسد ومن حبس الاموال حتى تتعطل مصالح كثيرة فعلا يا اخوان في بعض الناس اليوم صار لا يستثمر ماله لماذا يقول وما لي وهذا البنك الفلان يعطيه عشرين بالمئة صحيح فأنا أنام في بيتي وأأكل من فوائد البنوك صحيح وأضع مالي في البنك وديعا ويتحول هذا الرجل إلى ماذا إلى عاطل ويتحول إلى قوة مستهلكة تمام الى قوة المسانكة بينما لو استسمر هذا المال وير حدسه في البنك سوف تترتب عليه منافع كثيرة جدا قوة باقتصاد البلد عمل لعشرات من الناس وقد تتحقق له هو من المكسب ما يزيد على كم على عشرين بالمئة بيالك سبحان الله يا اخي كلما خرجت علينا فتوى بإذاحة الربا كلما كبت الله عز وجل البنوك كبت في الفترة ف... ف... ف... ف... الأخيرة سمعنا وخرجت الفتاوى تقول بأن هذا ليس من الربا وهذا ليس ربا وكذا وكل معاملات البنوك حلال كلها كذا قالوا ودي فتوى ماكر فعلا خبيثة لأنها بدأت بدون معين من الشهادات وبعدين صارت تعميم وبعدين صار هناك في غمز للإيه للمعاملات الشرعية تمام في فتوى شوف فيها مكر ولوم سمعنا في الفترة الأخيرة فقط تقريبا باها من أموال البنوك ما يقارب الكم سودس والعجيب ان مين اللي يغترب يعني الجماعه دول بده يغترب عشان يستثمروا الواقع اثبت ان معظم المغتربين لا يستثمرون له لمان بل منهم من له اموال اصلا ولا يستثمر انما ياخذ هذه الاموال من البنك يضعها في بنوك عالمية بيع فيه برصات عالميه ويؤجرها في بورصات عالمية تمام ثم يأخذ الفائدة يؤت البنك عشرة في المئة ويأخذ نفسي سلسين واربعين بالدليل انه لما دبت هؤلاء وصول اموارهم هل غطت هذه الديون امد يبقى اذا ما استثمروا ليه يبقى فتواهم مبنية على استثمر دينه الأموال والواقع يأخذ منهم يأخذون الأموال ولا يستسمرون يعودهم لإقترب من البنوك ما يقارب الاثمين مليار وصول شركاتي لا تقاوز من ثلاثمائة مليون يعني كم بالمئة من المال من الاثمائتين مليار طبعا أنا عارف يصد عليكم عد المليارات نعم خمس اشار بالمئة شوف خمس اشار بالمئة ماله لا يغطي نسبة خمسة شهر بالمئة من الأموال التي أخذها من الدنود طيب أنا رأي آخر قلنا أحمر طيب يبا إذن إحنا اضطربنا الشبا بأن إيه؟ بأن هذا إباحته للحاجة وللمنفعة كإباحة ماذا كإباحة السلم واني شبر رقم كم عندك نعم الثامنه طيب شبر تاسعه ولباب نعم تاسعه والسؤال, لم... والسؤال الذي لم نعذر له على جواب فحذرة والسؤال الذي لم نعذر له على جواب حتى الآن هو كيف ينظر هم يقولون هذا فقهاء المسلمين إلى الظاهرة الاقتصادي للفائدة ويعتبر القرض بالفائدة محرما في نظرهم ولماذا يعتبر القرض بالفائدة محرم لنظرهم وهذا يجاب عنه بإيه بأجودته الأول وإذا لم يقل القرد بفائدة ربا فأين الربا إذن وفعلا الذين قالوا بحلم الربا أنا أسألهم هذا السؤال وليتهم يسمعون عن بعد ويمجيبون أين الربا إذن يعني رجل ما قال شهادات كذالسة ربا إيداع كذا ليس ربا تمام فوائد كذا أو الابدخار كذا الوديعة ليست ربا ليسوا الربا الموجودة الآن في المجتمع تمام الوديعة الإقرب بفائدة إن شهادات الاستثمار شو تاني إلى آخرين تمام لما قال كل هذا ليس ربا فأين الربا إذا مارده أفتنى بارك الله فيك لو سألناك ما نفعل بقول الله عز وجل تمام إن الذين يأكلون رباء لا يقومون كما يقوم النبي وتخبطوا الشيطان من المس ماذا نفعل بقوله تعالى إن الذين يأكلون رباء سيقول من هذا بالهمزاني مع الآمدي لما صار الآمدي ينكر علو الله وكان أشعريا جامدا فقال له له نزال طالب أن الله عز وجل ليس في السماء طيب خلاص لكن كل يا شيخان ما أفعل أنا بالضرورة تكون في قلبي تطلب العلو كلما سألت الله أو كلما ذكرت الله فسأوسلم لك بأنه ليس بالسماء. طب ما هذه في ضرورة في قلب أحادنا؟ إذا ذكر الله بيطلب لي العلوم ويرد علي إذا ذكر الله. تقول يا رب ترفع يديه وتظهر للسماء. طيب عملي أنا في ضرورة موجودة في قلبي. فسكت الآن وضرب رأسه وقال حير من همذاني حيرنا منك. صحيح إذا عم كنت أن تترد النصوص تردا إما بليل زعم رافية أو إما بليل أعناقها تأويلا وتعسفا فماذا تفعل في هذه الضرورة القلبية ولا سبيل لماذا لتردها من اليم من الجلوب. صح زيك يمكن ينكر علولنا وقول يا رب المسلم بصفه تمام <تصفيق> يا هماني بني صار حاله اللي قبله الأسباب أسبابه سنوات فاتقرع إلى إله موسى فكذن كل رجلنا طيب طالما أن الودائع ليست ربا وأن ال الشهادات الاستثمار ليست ربا وَأَنَّا كَذَا لَيْسَ رِبَى فَأَيْنَ الْرِبَى شَيْخَنِكَ وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سَبْعُونَ بَابَنِي عَلْ لِلَهُ صُورٍ رِبٍ كَسِيرًا طيب طيب مجاب عن هذا الكلام لهذه الأجنوبة إذا لم تكن هذه المحاملات المصرفية جميعا من الربا الصريح فاين يكون ربا اذن ؟ وحصرهم الربا وحصرهم الربا في نوع منه انت عارف انه الربا عند المجيحين ايش هو ؟ هو ربا الدين فقط ما هو ربا الدين لا, لا, لا. ربا الدين اللي هو انذار المعسر مع زيادة اللي هو لا تأكل الربا اضعافة منه مضعافة يعني اجل المعسر فيكون الربا عنده في هذه الصورة فقط محصور لذلك فعلا لما سئل عن الربا قال لا تكون الربا محرم ومضاعفه تغذيه اهل المؤسرين تمام هذا سنجيب عنه وحصرهم الربا في نوع منهم الذي يسمى الذي يسمى ربا الدين وحصرهم الربا في نوع منه الذي سمى ربا الدين فإنه يتعارض مع حديثه صلى الله عليه وسلم الربا سبعون بابا في الدلالة على ماذا؟ على كفرة صور له أيضا، والتنوع صور، وفي الحديث دلالة أيضا ظاهرة. okay فإجاب عنه لأنه لم يمكن لا يمكن أبدا أن يمنع الشرو تحقيق المصالح فلو كان فيه مصلحة لاباحا رب العالمين اما عنها محرمة في نظرهم اذا كلام في مكر ايش المكر هنا ما التحريم تلاتي انتهاك حرمة مال المسلم بأغز الزائد بأغز الزائد من غير عوض ولا بز وفعلا الاصل في الاموال انها هي معصومة لما كنت انا مقتردا جنيه فجاء وقت السداد وتردت التأجيل فقلت ليكن الجنيه جنيه ونصف الجنيه أنت بياذا تنتيك حرمة مال تمام وحرمة المال في الشريعة أكيد كحرمة النفس وكحرمة ماذا العرض كل المسلم على المسلم حرام ماله والدمه وعرضه الحرمة المال في الشريعة أكيد كحرمة ماذا حرمة البلد الحرام والشهر الحرام بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام كحرمة يجنكم هذا نعم في شهركم هذا في بلدكم هذا ثانيا ومن شكمة الشارع يتحريني الفائدة هو الإضرار بالفقير لأن الرضا يؤدي إلى غنى المقرض وفقر ماذا المستقرب صحيح من الله غنى المقرض وفقر المستقر هذه حقيقة تدرون بأن هذا فعلا يؤدي إلى هذا إلى طبقية مرة في المجتمع ولو نظرنا للمجتمعات الربوية خاصة المجتمعات التي يسيطر عليها نظام مصر في قوي أو يحكمها نظام مصر في قوي سنجد فعلا أن الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون غنى وسراع وهذا حدث في روسيا وروسيا يمكن أشهر دولة كانت تعيش من ماذا من طبقية المال مما يسمى بطبقة ماذا النبلاء وطبقة البلوتارية يعني الفقراء وما حدث قريبا كان بسبب رجل واحد اسمه سورس هذا الرجل الذي سحب ماله من بنوك روسيا فأدى إلى ماذا إلى كانت اقتصادية في روسيا شديده حتى ان روسيا تنازلت عن كثير من كبريائها وصارت تستقرض من, من من اختها الصغرى تمام امريكا وهذا لم يكن ليحدث ابدا تمام فعلا الاضرار بالفقير ولعل يعني دربت المثل بروسيا فعلا ثالثا شارع في تحريم الفائدة قطاع المعروف والإحسان بين الناس وأنا أتعجب الدنيا تضيح الردة من الكتاب العالميين كتبوا كتبا وقصصا مرة بأحوال المراضين أشهرها قصة ماذا أو مصرحية ماذا تابر البندقية الشيكسبيل التي تتحدث عن اليهودي المرابي شيلوك وكيف كان يقرض بربا فاحش جدا والعبيب منتهمه بمعادات الساميين <تصفيق> يعني القصة شيلوك وقصة اخرى لكاتب روسي شو اسمه وانا شارين لا عبر ديستوفيسكي او غير او تشيكوف يتكلم فيها ايضا عن امرأة مرادية عجوز وقتلها شاب روسي بسبب ماذا بسبب انها كانت تقرض بالربا ولما ذهب يخرب المال منها لمرض أمي قالت لا اقربك الا بالربا ففي النهاية قتلها ودار بينه وبين اخته حوار ثم يحاول ان يبرر في هذا الحوار ماذا فعلته من أنه قتل المرأة وذكر لها من فضائع هذه المرأة أنها كانت توقرب بردة كذا وكذا وكذا وفعلا يؤدي إلى انقطاع المعروف والإحسان بين الناس إن لما صار الرجل يقترب من الرجل ويزيده فإنه يبغضه صحيح وهذا البغض قد يؤدي إلى ماذا أذكر هذا في ديو والله وبالقصة واقعية أشت وقائها بنفسي مع رجل كان يبيع سيارات أجلًا مع الزيادة وهذه الزيادة كانت زيادة مركبة كما يقال كلما تضاعف كلما زاد الأجل كلما تضاعفت الزيادة وهذا رجل فعلا تربص به بعض الذين اشتروا منه أذي الصارات وكانوا يقتلون فعلا فالإخراج بالرد يؤدي لأخضاع المعروف ومن هنا رأينا أن الإسلام يعني يذكر القرض جدا كما جاء في الحديث والقرض بثمانية عشر فالقرض غير فائدة يؤدي لماذا إلى المعروف والود بين, بين الناس تمام رابعا هذا من كلام الإمام عشان تعلم ابن حضر الهيتمي رحمه الله الزواجر عن اختراف الكبار التعامل بريد الود إلى تعطل المكاسب والتدارات والحرام لأن الذي يمكنه أن يكسب دراهمة أو درهمين بدرهم لأن الذي يمكنه أن يكسب درهمين بدرهم هذا التسجيل تك حق منه فإنه لا يتجشم نشقة كسر العتقار يتاب له إذا كان يمكنه أن يحصل تمام على الدراهم بدران فلماذا يتعب ويشتغل ويكسب والناس يحبون ماذا؟ الراحة إذا فرد له مفسدته مفسدته الشديدة جدا وبلق لك سنجد أن يعني الصناعات والتجارات والحرف تتعطل تتعطل فعلا وهذه مبسدة من مفاسد الرباء الكبرى طيب هذه الشبى رقم كم التاسعة طيب بقي الشبى ذكر الرجل يا عجيب الله طيب إن التحديد للربح مقدماً لا تعارض مع احتمال الخسارة، لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية إن خسر صاحبها في جانب ربح في جوان. بذلك تغطي الأرباح الخسائر، وقد تزيد الأرباح على الخسائر في معظم الاحيان إذ الغالب التجارة أن تبنى على الأرباح. والذي يمنع تحديد الربح مقدما والذي يمنع تحديد الربح مقدما كأن الخسارة في نظره هي الأصل والربح هو الفرع، فبنى قوله على التشاع الرجل متفائل وبنى قوله على ابتشاء نعم والذي يما تحديد الفائدة او الربح مقدما كأن الخسارة هي الاصل في نظري والربح هو الفرع فبنى يسأل على التشاؤم نعم كلامه معناه يا رجل هو كلام فقيل <تصفيق> كلام فقيل فعلا لأنه عارم من الفقه تماما شف سمعت قال ما قال رسوله هنا اللهم إلا من خياس فقط هو خياس إيش فاسد. لأن هذا حال فعلا الباطل والضلال. تمام. لا تسمع أبداً. ابنه قال الله قال رسوله. ورحم الشافعي لما قال العلم قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتمين. ما العلم نصبك للخلاف سفاة بين الرسول وبين قول فقيم أو بين رأي فقيم فعلا العلم قال الله قال رسوله ليس قال الصحابة ليس بالتموين والتموين هو الإعراض عن هذه الأقوال تمام؟ فالردل يقول طيب أنتم هو يرد علينا الآن أنتم تبنون رأيكم على أن الخسارة إيه لا موهومة وأن الربح إيه موهوم لا وما يقول إذا بيعمل تزارة غالبا بيبني على ماذا على الأرباح والمكسك قد يخسر في جنب لكن يكسب في جوانب فتغطي هذه الجوانب هذا الإيه طيب ونجيب عليه بأجوبة وإجابة عن هذا الكلام بأجوبة أما قوله بأن الأحمال التجارية ببنية على الربح فهذا على فرض وجودها أصلا صحيح؟ هذا على فرض وجودها تمام والخضر أن البنوك هي مؤسسات إقراضية، أما جانب التجارة في عملها فهو ماذا؟ فهو فرع وليس أصلاً. أما جانب التجارة في أعمالها فهو فرع وليس أصلاً. وإن كان فنسبة المال المستثمر او المتاجر فيه لا تتعدى العشر، وان تسأل الجارية تصدق. يعني هو بنى كلامه على ان يبدوك اصلا بالتاجر صحيح طب احنا سلمنا لك جدلا بهذا من قال انها تتاجر هات ميزانيات البنوك ذلك انا اطالب واحدكم اذا كان اقرأ الجرائد، ولا تفعل ولا تستكسر او ان فعلت فلا تستكسر تمام اقرأ ميزانية بنك مكتوبة في الجريدة ستجد إن لنسبة الاستثمار فيها ما تجاوز العشر بالنسبة لماذا برأس البنك يبقى هو وجدنا الكلام على ان البنوك بايه بتتجرب تمام فنقول له نثبت العرش ثم نعيد ثم سمع ننكوش هكلنا ميزانيات البنوك وورينا البنوك بالتأدر فيه وتستثمر فيه تمام سنجد من البنوك تمام نسبة اتبارة في اموالها تعد عشر باليان يبقى ايه كلامه ايه ضائع لانه يتكلم عن ايه عن خيال ثانيا ان قوله بان هذه التجارات تخسر من جالب وتكسب من جوانب فجوابنا اضطرها الغيب ولعل هذه تقابلها لعل يعني ايه انت بتقول انت تخسر من جانب وتكسب من ايه وانا اقول ولعلها تخسر من جوانب وتكسب من ايه من جانب لعل في مقابل ايه تمام تقول لعله نسي أقول ولعله لم يفعل تمام إذا لعل في مقابله مع علم ال... وأزو الجواب لي سالسا. سالسا لو كان الأمر كذلك يعني أن البنوك تكسب من جوانب وتخسر من جانب لما سمعنا عن إفلاس تجارات وحجز وحاجز البنوك على أموال وأنها تقسر بيبا برضو كلامه مبني على أنها تقسر إيه غالبا أنها تقسر إيه غالبا فلو كان الأمر كذلك بإيه إذا ما نسمع بعد إفلاس وتصفيد تجارات وحفزهم وممتلكات طرم المعين بتكسب مكاسب تغطي تغطي الخسارات تمام رابعا وليس التشاؤم هو حجة منع تحديد الرد الحيثة والحظر وإنما الحيثة والحظر وكسب 40% و في لتجارة هذا يشجعه على ما ذا استسمر اكثر ويجعل المشتهد الواء الاجيري يعمل اكثر ويشتغل اكثر ليكسب ايه اكثر لكن تحديد نسبة 10% للمبارك او لصاحب المال وذلك دايما بنجد هذا عند أهل اتجار الحزاغ يقول لك لك عمولة كذا ليه يعطاك عمولة عشان يحفزك على بذل مزيد منه ليه زلك فإنسان بيعمل بعمولة ده في ناس أصلا ملها مرتبط وعملوا كله قائم على ماذا على العمولة فاذا يحفزه على مزيد منه لكن شوف الموظف اللي بيقضد مرتب محدد لائد دفاتر قدامه أكوان تمام ميزانية 2003 قبل الميلاد لم تنتهي ليلة مضامة مرتبة سيأتي لي لكن لو انتم اسهر شوية واخد حافظ هيعملين هيسر صحي لو قلت له لم ان تنتهي مش هتاخد حافز هينتهي يبقى في تحديدا دفع كلام مقدمه فيه مكسبه فيه ايه مكسبه والامر مش مبني على التشاء كما يقال لا ابا طيب ادي شو رقم كم سأكتفي بهذا القدر أن الساعة العاشرة والنصف وقد تمت لنا ساعة الآن بالكمال والتمام وأنا أخبركم بأمر أمر يرد أن درس الغدي مشرة هالا مؤجل لأن هناك محاضرة تكون بعد صلاة الخيان في مكان بعيدا هنا ولا يمكنني أن أصل للمسجد على بعد درسين. إن شاء الله تعالى، طبيب الله تبارك وتعالى تعالى. التعويض قائم في درس الجمعة بإذن الله ولا يفوتني أن أذكر يا رجل اسكت لأن خطبة الجمعة القادمة في مسجدنا هذا هي للعبد الفقير إلى الله وانشرف على موضوعها الأصل هو أولئك أبائي ولعلها تكون في ذكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي الترباء رضي الله عنه وارضاه يقول ماذا لو نزل, نزل مني من الرجل أسنع مدعبة ما زوجتي ابن الرمضان نقول من ظن بنفسه أنه لا يملك نفسه فنظل عليه أن يفعل وفتوى السيد عائشة في هذا للصحابة لما سئلت وقالت وكانه أنككم لأرى وكانت ذات الصحابة في هذا فيه من الحضر فقول عبد الله بن عباس للرجل الذي جاء يسألوا أتملكه إيه؟ نفسه قال نعم قال فعل ورفتوى النبي صلى الله عليه وسلم للشاب بأبا وفعل لأن غالب الظن بالشاب او لأن الظن بالشابة انه لا يملك, أنه لا يملك نفسه تمام وان كنت لا امنعه ولكن اقول الامر يرجع الى ملك الانسان لنفسه لكن لو حصل هذا ففي المسألة مذهبان او قولان عن العلم بانه لا يفتر وهذا هو الراجح فعلم أن هذا نزل من غير خصد منه ولا ورادة تمام؟ ولم ينزل بالجماع. تمام فلا يخصد صنه على القول الراجح والله تبارك وتعالى على أعلم رجل يعمل ويتقال مرتبا شهريا مائة وستين جليا ولكن صرفه في أول شهر رمضان يعني ذكر وادي الدرجاء ينفعك جدا والله فأصبح مفلسا فلتجب عليه الزكاة أن له الزكاة تجب له لا علي ترى ما أنه لا يملك الا يكون أو يبدأ من الليلة الحادية والعشرين لا من الليلة العشرين من الأصل فيه النوة كاف لماذا إلا أشر الليالي الأخيرة منه ومن وقاله تعالى وليال عشر احسب على يديك أشر الليالي لا من المغرب الليلة تبدأ من المغرب الليلة تبدأ من المغرب يعني يدخل قبل الغروب ولو بصوان تمام ن موديل شل باينر اي اي والداله الترازين ان الاصل بيخرج الى بعيد الاص ثم اللي يخرج من منعتك في صلاه العيد ماشي بس احتسب اصلا هو لا الغرض القيام ولا الغرض الاعتكاف شوف هره الرجل <تصفيق> لما تجيبني على سؤالي ان على قال تمام في مصلى النساء برواز بي سورة يسيم بخط صغير ولا تكاد تقرأ الاعتبر من التمائن نعم اعتبر من التمائن وان كان بعض الناس يقول التميمة فيها قصد انا اقول ليس ليه القصد وحده. انما مجرد تعليقها ولو غير قصد فهي ايه التميمة هي شر فان تعلق بها قلبه وقصدها كانت من الشرق له الاكبر على الراجح وهذا هو باب للتفريق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر وقد سألته معلم الشيخ صالح العبود حمد ذوناوتها حلونا فهديه عن ضابط يكون بين الشرك الاكبر والاصغر فقال لا يوجد ضابطا فقلت ايمثأ القلب يكون ضابطا بين الشرك الاكبر والاصغر فقال الشيخ هافظ الله ينفع أحيانا بمعنى من فحل شيئا كان من الأصغر فإن اعتقده به بقلبه تحول إلى ماذا إلى الأكبر أي اعتقده بقلبه هذا ضابط قوي وطبعا الظن أن هذا حدث في مسجدنا بغير طبعا قصد من إخواننا قائمين على إدارة المسجد ولعل الأمر يعني فات عليهم فلم يتنباهوا وكم يفوت على الذكي من مثله هذا تمام ولعل المنذيهم بإذن الله تبارك وتعالى إلى رفعها من المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى تعلق صور القرآن في البيوت على الحوائط يعني أن الشيخ عبد العزيز رحمه ما وقال هو من التميم لكن اقول ان جعلها دعوة بمعنى ماذا لو علق اية مكتوبة بخط مقرؤ تفسر معنى معين يعني مثل جاء بسورة مثلا للبحار وجاء باية فيها ذكر له هذه فعلا من يطالعها يدخل في قلبه إيمان. فتقول في معنى ليه هو مورد التبرك إنما أن يطلع الناس على ماذا على آية من آيات رب العالمين على آية من آيات رب العالمين الكبرى فأنتكوين بهذه الصورة بخط مقرؤ تمام للدعوة إلى الله عز وجل أن يكون فيها من هذا من تفسير أو شرح كمس رجل بآية كتب تحت بعض المعاني وعلقها في حجرة في بيته حيث من يدخل يجلس فينظر فيها يتعلم شيئا فكان قد وغرض من ذلك التعليم أو الدعوة نعره حرجا لكن من علقها زيلة فهذا لا يجوز هذا من اللعب بآيات الله يعني وجد مثلا آية الكرسي مكتوبة بخط كوفي أو خط سلس أو خط كذا فعلقها فإنه لقائه زينة هذا لا يجوز هذا لا يجوز فليجعلها تنين من يضع أمواله في البريد أو البسطة بغير فوائد ما أحبه لا أحبه لأن الأموال تختلط. التي بفايدة اول فائدة شوف يا اخي جاء الله فيك يقول ونظامه خيرا تقلب مسألة تصوير المشايخ قال الشيخ محمد حسان صيغة الكلام هكذا حقيا سألت الشيخ ابن باز بنفسي فقال بالجواز واسألت ان ما بنفسي فقال بالجواز ثم قال ان العلبان يعني ان الشيخ العلبان رحمه الله قال بالتحريم قولا واحدا، ثم قبل ان يتوفى توقف عن الحكم دراسة المسألة واذب وراه تمام والشاهد ان شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين وافقوا على التصوير والشيخ الالباني توقف عن الحكم وهم أم عمة هدى ألا أجيبك بأجودة الأول جواب لأحد شيخنا من أهل الورع قال ولو كان فيه من الخير فهو خير فيه دخل فهو خير فيه دخل فيكون التورع عنه أولا ثم هذا لو كان فيه من ثانيا إن حرمة التصوير، تمام؟ لا تباح أو إن التصوير لا يباح وهو محرم بأقوال أهل العلم، تمام؟ العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمييز بل العلم نسبه كألف خلاف سفاعة بين الرسول وبين رأي فقيه، تمام؟ الأمر الثاني هل أن الشيخ ابن باز ذاو في هذه المسألة قولان قول منقول عن الشيخ بالجواز وقول آخر بالتحريم فأي بأيه ما نأخذ تحريم لأن التحريم أحوط صحيح أنه وأن خلاص أما الشيخ ابن بازامين فالمسالة عند واسف مسالة المشايخ المسالة عندهم جواز التصوير جملة فإذا نقول له أتوافقه على ما قال في التصوير جملة أم أنك ستؤمن لبعض فتكفر لبعض فتقول يجوز تصوير المشايخ أما الناس المشايخ لا يجوز لنشيق ابن عسلمين جزء التصوير عامة أصلا ولا يراه محرمين شايخ وغير المشايخ ويعتبر التصوير هذا حفص ظل وليس التصوير محرم وهذا كلام يعني ربه الشيخ الألباني رحمه الله لأن كل تصوير ولم يفرق الشرع بين سورة وإيه ولم يفرق العرف بين سورة وصورة سمها سورة والحديث قال إن أشد الناس عزابا يوم القيامة هو من فكاجواب عما نصبه لشيخ ابن باز بأنه قال بالتحريم وقال بالجواز فبماذا تقول لأحوات إيه تحريم ما أدري عام سالي شيخ ابن عسامين يوجد تصوير كله فلو قلت بأن شيخ ابن عسامين قال يجوز أقول لك وقال يجوز التصوير إيه كله أو يجوز التصوير كله فبماذا تقول ستؤمن بهذا وتترك هذا الثالثة أن الشيخ الألباني قال قولا بمنعي في بشريطه المعروف حكم التصوير في, في الإسلام أما أنه توطف قبل موتي، فهذا ماذا أعلمه عن الشيخ إذا صار القول الآن من السلسة قالوا بماذا قولا بالتحريم، وإله عن الشيخ الدماز بالجواز وقال الشيخ ابن عسامين بله فبماذا تزد؟ أنا أعتبر إن القولين متكافيين. أتقول بماذا؟ لا موافق. إحنا الآن نعتبر إن المسألة gained... يعني إن, إن القولين هنا بالجواز والقولين هنا بالتحريم. أتاخد بالجواز أو بالتحريم؟ بالتحريم لأنه وافق النص. بالتحريم لأنه أورا. بالتحريم لأنه حاضر. تمام؟ اعتقد الان ان هذه الاقوال السلاسة ردت اليك ف... نعم والتحريم هو القول المقترم تكلمت كلمت عن هذه المسألة تفصيلا ولكن طبعا انا اجيب الان جوابا مقتضبا هذا الجواب بخبر ما هو مكتوب في هذه الورقة هذا الجواب ان كان خيرا ففيه ففيه دخل ففيه دخل هذه الأولى ثانيا أن أقول أن لا يمكن تمام ردها إلى قولين وقولين قولين وقولين قولين بالتحريم الشيخ النباز الشيخ الألباني وقولين بالجواز الشيخ النباز الشيخ النباز ثم أقول نهاية نهاية لا ينبغي عليك أن تقول الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان والنص عندك موجود تمام عن رأي من قوم كلما قلت لهم قال لا قال كذا ما قال مالك فأقلت قال رسوله قالوا قال صحيون مثله وكان لا تخفى عليه المسالك. فإن كنت قال الله قال رسولهم ضجوا وقالوا وأكسروا أن تقر من تمام أو كما قال الآخر تمام إن قلت له قال الله قال قال يحي فقلت أتجعل قول يحي عنه وحيا والحديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون عموم ولا لا عموم بالضمير عموم بالألف والليه واللام ولا تبه صورة إلا عموم فلماذا تخصيص المشايخ بالحق تمام هذه الخصوصية من أين أين الدليل عليهم وخدت أنك ليست المفسدة في التصوير مفسدة أن شركات تجارية تدخل ليه المسجد الآن وتصور ثم تذهب فتبيع هذه ليه التصوير. هذا الأمر ما يمبغى نتور عنه لهذه شبهة لو تركنا قضية التصوير هتفيزه للرجل أن يجري عقد البيع وشراء في المسجد ثم يسلم بضاعته خارج المسجد طيب هذا يجري عقد بضاعته في المسجد خلص أن الذين يصورون ينتفعون من هذه التصوير فيكونوا أشبه بالبيع الشراء فعلا يعني هم يأخذون نسب على المكاسب والأرباح ولو كانت هذه النسب وير مرئية من الحصول على على كم من من من الاشرطة او كذا لذلك لا احب ان تدخل الشركة كلها اصلا حتى ولو للتصوير له التسجيل ورحم الله شيخ صفوة الشوالف فعلا انه كان يمنع نفسه من هذا تماما مع انه طلب منه كثيرا ان يسجل دروسه وخطب وخطبه وخطبه للشركات فكان يرفض رفضا شديدا وينطنع من ذلك وينطنع من ذلك رحمه الله فأقول يا إخواني هذا جواب وهو جواب كما قلت مقتضا عن هذه المسألة فأخيرا أقوله لماذا تصوير المشاكل؟ لكي ينظر إلي أسناء المحاضرة تبيح ذلك للنساء أجبني قولا واحدا أتبيح ذلك للنساء وفيه من إدامة النظر إلى هذا الرجل صحيح وهو يحاضر فيه من إدامة الإدامة قد أجوزه مثلا لرجل كمثل الذي يتكلم في الإعجاز العلمي لذي بصور لإعجاز الإن واحتاج إلى ماذا إلى أن يشرح عليهم لأن غرضك من النظر ليس النظر إلى ماذا إلى الرجل إنما إلى به إلى الصورة ليه لماذا لعزم المصلحة ها هنا تمام من معرفة إيه؟ إعجاز رب العالمين في الكون وفي الخلق لكن الرجل يجلس ليعطي المحاضرة ويجلس أمام الناس وينظر الناس إليه خاصة من النساء وفيه من إدامة النظر إليه أقول لك إن نبيك صلى الله لما تزوج صفياً يقول الصحابة فأخذ يستر لماذا بسوبه عن عينهم مع أنها أم المؤمنين أم أخذ يحول وجه الفضل لما كان ينظر لماذا وهو الفضل الصحاب يعني أما أنك تجلس إلى جوار تحول إيه وجهه يعني لو صح هذا في الترمز فأسلمكم الله ماذا يسمى فإن سامي أبراهيم الصورة عادي أنا على كانت شركة غربية تدخل المسجد لتصور أبراهيم؟ لا يسجل يا رجل لا ده داخل تس تسجيل الشرف ليه طلب العلم صحيح؟ سجله لغيره من غير أجرة ولا لأجل أن يسمع العلم الشرعي صحيح لكن في شركة ما هذا لما دخلت المسجد أصلاً صحيح دليل ما بديش تسجل له لأن ما في عقد بيني وبينها صحيح ما في عقد بيني وبينها لا بيع ولا ولا شراء صح إذا إذن أقول لك هو دخل على على هذه العدة العدة الاتجار عدة البيع فإن لم يكن بيعا ولا شراعا فماذا تسميه يبراه خاصة على المتكلم نفسه ويستفيد وينتفر ويحصر نسب من هذا ويحصر نسب من هذا وماذا تقوله إذن فبدأ نعم هو واحد صحيح وأنا أعرف عشر تمام وأنا أعرف عشر والنسبة قد تكون على قسم يوين. انا لا اشكك في الشيخ الذي تذكره تمام لكن النسبة قد تكون بصورة اخرى تمام بعدد من الاشرطة المدانية صحيح 150 او كذا وان كان يقصد اربحية مالية تمام لكن النسبة الاشرطة المائة والخمسين بياخدها كنت تتكلم عن واحد فأنا أكلمك عن عشرة تمام فأنا أكلمك عن عشرة أو مئة وأسأل من مصور فتقبل أن تنظر امرأتك إلى أخي ولو كان دميما خلقا فالرجل شو الرجل رايح شو الرجل رايح اسمعني وسألوا هو إذا كانوا نصور سل لي ورقة كده قل لتقبل أن تنظر امرأتك إلى شاب ولو كان دنيما خرقا وتجيم النظر إلي فإن قال أقبل وإن قال لا قل ما لا ترضاه لغيرك لا ترضاه لنفسك وهذا هو هذا هذه هذا يتقو هذه بأينها فعلا أن لا ترضى على الناس ما لا ترضاه على ماذا على نفسك صحيح أن لا ترضى على الناس ما لا ترضاه عليه على نفسك فهل هو يقبل هذا هل هو يقبل هذا أم تنظر امرأته تمام وتديم النظر إلى الرجل وإدامة النظر محرم بدليل حديث فطفق الفضل ينظر إليها طفق أن ولو فرضنا علم هذا كله جائس ثم خفنا الفتنة على نسائنا يا رجل من أن, أن تنظر إلى الشيخ فتفتن به أنت تدري حديث فاطمة بنت قيس الذي خلعت أو خالعت نفسها من زوجها ما هذا الخل تدريد في بعض روايات الصحاح أنها اطلعت على زوجها فرأته بين الرجال أقلهم رأيا وأخترهم سوادا قالت لا أعتد علي في خلق ولا دين ولكني لا أطيق العيش معا فلماذا نعرض نساءنا الفتن لماذا نعرض نساءنا ليه الفتن أنا لا أريد أن أقول هذا فأتهم من من يفعل تمام لأن هذا الأمر فيه من الدياثة فعلا ولا أقول هذا لأن الذي يفعله أعلم أنه لا يفعله إلا يعني إلا فعله بسبب ماذا غفلته عن القول بالتحريم أو بسبب فتنتي بأقوال الشيوخ بالجواز. وكوني أقول بأن هؤلاء هم شيوخنا وهم علماؤنا الآن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، لكن أجيبك. بكلام النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إذا أتصنتم به لن تضل بعد أبدا وبكلامي أمثنا العلماء الخبار كلهم يؤخذ من قوله ورد عليه هذا لو سبت عنهم ذلك هذا لو سبت عنهم ذلك بعدين انت بتنزعني في امر ايه له المستحب وله واجب فلما هذا النزاع يعني لو كنت تنزعني في المسألة مستحبة لك الحق لما تاخذ تاخذ اجرا لو تنزعني في امر واجب فافعل كيف شئت لماذا لان تركه اثن وان فعله وأن فعلهم ماذا وان فعلهم فواد وأجر صحيح، لكن أنت بتنازلي في أمره، في أمر جائز وليس أمره أمر واجبا تمام؟ يعني أنت نزلي في أمره غاية ما فيه جائز، يعني لم تأخذ منه، لم تأخذ أجراً، فترك هذا الجائز لشدة أن يكونه حراما إذا كان عندك جائزاً. فتركوا بشباة هي أن يكون حراما وهذا هو العقد بعيني كما قال الشاعر زعم الطبيب والمنجم أن الأجسام لا تبعث فقلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر وإن صح قولي فالخسارة عليكم وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه